اي جار حيكبر بعي والناس Oh, now, when I don't think لا تحجاجه قصي دو صلاه يعني متى ما تذا كرشي يلقاني مشرتها ما شكو كتا يلحولت ولا الغوي لا ترى دا قلت